حاضر ولا في الزمة؟ في الزمة يبقى حالة مش مولودة وممكن الإنسان ما يقدرش على تغفيرها لذلك الشريعة ضبطتها بضوابط من أسلم في شيء فليسلم في كير معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم إذا لما تبيع شيء ليس مولودة تكون قادرا على تسليم وتصفه كأنه حاضر ويكون كيله ووزنه معلومة يبقى اشتري منك مئة كيلو وكذا اوصفها كذا وكذا تجيبها لي فيهم كذا تمنها كذا ادفع التمن الآن واخد السلعة في وقتها هذا السلام طيب السلام هذا بيع شيء موجود ولا شيء غير موجود وأن لنا في الحديث الآخر لا تبع ما ليس عندك إبقى ما ليس عندك وما لست قادرا على تسليمه وما ليست في هذه الأوصاف إنه بيع معلوم موصوف معدود الكيل أو الوزن فرقصت الشريعة في ذلك إبقى الأصل أن بيع المعلوم باطل إلا في السلم بهذه الشعور تيسيرا على الناس تيسيراً على الناس اللي فيها الإنسان الذي معه مال همكم يعرفش يجب هذه السلعة السلعة عديدة لسه الفلاح يزرع في الوقت الفلاني وعلى ما يطلع البلح ويعمل كذا انا محتاجه في الموسم الفلاني لو أخذت الآن هذا الشيء وخ... أبقى إيه عندي مقنبوص لا أسهل لي إن هو لما يزرع الزرعة الجاية فأنا أشتري منه لكن أشتري هذه الزرعة بعينها ما ينفعش لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمار قبل بدوء صلاحها وده لسه ما زرعتش أصلا يبقى ما فيش إلا حل أنه انت مسؤول تجيب لي مئة كيلو بلح في اليوم الفلان من مزرعتك من مزرعة التانية من التالت من السوق المهم أن تتوفر لي هذا الشيء وهو عنده القدرة على توفير هذا الشيء وأنا ليست عندي القدرة على ذلك ولكن معي المال وهو يمكن عندهش مال ما يعرفش يوفره لذلك أمرتني أن أنا أدفع له هذا الثمن الآن هو يخذ الثمن هو هيعرفك صدف ويأتيني بهذا الشيء ده اللي حنسميه إيه السلام, السلام. يبه هو بيع شيء ليس موجودا لكن هو قادر على تسليم وأنا لست قادرا على إيجاده يبه على ذلك أنا انتفعت عنده إن المال هو انتفع بهذا المال إنه عرفي دي بوفر هذه السلعة انتفعت إنه أخذت هذه السلعة بعد ذلك إذن السلم عقد من العقود الاستثنائية اللي الشبيعة رخصت فيه لاحتياج الناس إليه هذا السلم منه أو قياسا عليه عقد آخر يسمى بعقد الاستثناء عقد الاستثناء عقد السلم دبيع بضاعة عقد الاستثناء صنع بضاع صنع شيء فييجي إنسان يذهب لنا يقول له أنا عايز تعملي قضة نوم عايز تعملي قضة صالون الندار يعرف يعملها بس ماهو فروس يجيب خشب لأن عالم هو يجيب الخشب ويجيب كذا حيشتري بيدين ولا يعمل أي حتاس وبعدين يصنحها ممكن أنا أشتريها ممكن, أشتريها ممكن فيقوم الشريعة إليك لا يتفعل المال فيتفق معه الآن والله عايزت تعملي قضة نوم بكام قضت النوم بخمس ثلاث جنيه أريد خمس سلاف جنيه عايز أوصفها كذا وكذا وكذا سلمها لي في يوم كذا إيبه هذا عقد لاستصنع إنه حيجيب الخشب ويصنع لي منه ما أطلبه ويعطيني إيبه أدفع المال وأخذ هذه السلع بعد ذلك الأصل إنه يعمل الحال يبعدني بالحال ولكن طيب هو معهوش إيبه أحوال الناس هتوقفه النجار الحداد الميكانيكي مش عارف ايه كل واحد محتاج فلوس عشان يشغل نفسه يجيب سلعه اللي هيصنعني منها حاجه لو انا امتنعت لا انت اعملها وبعدين اخذها طيب اي عقد هذا اللي انت اعملها وناخذها هذا وعد ليس عقدا ما فيش حاجه دفعت في النص ف كان وعدا حاجه نقول لا الوعد غير ملزم مش هعملها مش هدفع لك حاجه اعمل قط انهم هو فلذلك الشريعه لا ادفع له المال تدفع له المال على هذه الصناعه التي سيصنعها له إبقى هنا أباحة الشريعة مثل ذلك تيسيرا على الناس والأصل كان في ذلك المال حكم الرخصة يقول لنا الإباحة الإباحة وقد تكون واجبة يجب الإنسان يأخذ بها إبقى هنا الرخصة يباح للإنسان أن يأخذ بها. زي رخص إيه الصيام في نهار رمضان مع المرض رخص لك أن تفطر ويباح لك الإفطار ويباح لك الصيام فلو أنه صام لا شيء عليه لو أنه أفطر أخذ بهذه الرخصة إيبه هذه الرخصة الإنسان المسافر رخص له أن يصلي أربعية ركعتين أخذ بالرخصة هذا حسن لم يأخذ بها فصلاة صحيحة وهكذا إيبه هنا الرخص يمكن بعض أهل العلم يسمي مثل هذه الرخصة رخص الترفيه يعني الإنسان عليه الصيام هو ترك هذا له أن يأخذ وله أن يترك فيه قد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الرخصة يباح له الأخذ بالرخصة زي الإنسان الذي يكره على الكفر وبعد يتمسك بالإسلام لغاية ما يقتل على ذلك يرخص له إنه يتلفظ لكن يجوز له أن يصر على ما هو فيه حتى يقتل في ذلك كذلك في قتال الأعداء الإنسان إذا كان أمامه إثنان وجب عليه أن يقاتل هذا في القتال في اتحمى فلا يفر من ضعف عدده ولكن قد يفر من أكثر من الضعف ثلاث أمثال أبعى. أمثال يتوزله ذلك الله عز وجل في البداية أمر المؤمنين أن يقاتلوا وأن يثابر الواحد العشرة يكون منكم 100 صابره يغلبه او اي هنا ذكر الثانيه 100 يغلبه و هذه الثانية بعد الترقيس لكن في البداية كان 100 يغلب 1000 اذا منكم ال 100 ب 1000 يبقى الواحد بكام ب 10 الان ففف الله عنكم علمان فيكم ضعفاء فايكم منكم 100 صابره يغلبه يبقى بعد 100 يغلبه 1000 بقت 100 تغلب 2000 طب لو 100 المية تغلب مئتين لو مية قدهم أربعمائة يجب عليهم البقاء والسبات لا ما يجبش عليهم البقاء والسبات إيبا هذه رخصة طب لو بقى هؤلاء وسبتوا هذا أفضل هذا أفضل إيبا يجوز لهم البقاء ولو قتلوا يجوز لهم ويدوز لهم أن يفروا لكن العدد لا يفر من مثلي ولقد يفر من ثلاث أم سيديه. يمكن ذكروا قصة من القصص المولودة يقول لنا إن بعض أعوان مسيلم الكذاب لعن الله عليه والكذابين أخذوا رجلين من المسلمين وذهبوا بهما إليه فسأل أحدهما ما تقول في محمد مسيلم الكذاب يسأل الرجلين واحد ما تقول في محمد فقال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول فيه قال أنت أيضا أنت أيضا هنا كان عدد قسيلا من هذا شيء وتركه الآخر سأله ما تقول في محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول فيه قال لا أسمع, لا أسمع. عاد ثاني وعاد ثالث لغاية ما قتله في النهاية هو إسندها فيها ضعف إسند القصة فيها ضعف لكن الغرض إن مثل هذا شيء يجد الإنسان إنه يصبر عليه لغاية ما يقتل وله أن يأخذ بالرقصة في ذلك أيضا الأخذ بالعزيمة في الأمر المعروف أنهي عن ننكر جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطالب رضي الله عنه ورد قال كلمة حق لسلطان جائر فقتله ورد قال كلمة حق لسلطان جائر فقتله سيد الشهداء حمزة ومثله في الدرجة رد قام لسلطان جائر أمره ونهاه فقتله يبقى هنا الذي قام هذا هل وجب عليه الآن أن يقول؟ نقول يجب الأمر معروف النهي عن المنكر ولكن هو يعلم أن هذا جائر وقد يقتله هل له رخصة طرق؟ أيها أفضل قال أن يقوم لأنه درجتهما حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه طيب هنا بيجينا ملاحظة ان ترك الأمر المعروف النهي عن المنكر عند خوف الضرر هذا رخصة ده إذا كان الحاكم حاكماً ظالما قاتلا ممكن يقتل هذا الإنسان طيب هذه وقصة في حق فلان وحق فلان وحق طيب مجموعة كل الأمة تسكت عن الحاكم الجائر بغاية ما يعمل إلا هو عايزه لا لابد أن يرفع البعض الإثم عن الأمة فيقوم البعض بالأمر والنهي للحاكم في هذه الحالة مش حيتقال إنهم يلقوا بعيديهم في التهلك لا حيتقال إنهم يجاهدون في سبيل الله فيجب على الأمة جميعها أن تنفر في سبيل الله وأن تجاهد ولو بالأمر بنعروف والنهي عن منكر والصدع بالحق لذلك يقول هنا لا يدوز أن تهدر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان جاز للبعض فلا يدوز للجميع لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة في هذه الحالة يهتم على الضلالة بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ي macaronي يقول يجب أن تقوم به الأمة ولو أدى ذلك إلى ذهاب البعض فالأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة ضرب من ظروء الجهاز قد يكون الاخذ بالرخصه واجبا واجبا كما في تناول الميت عند الضروره زي ما ذكرناها من قليل انه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاني فلا اسما عليه الميت محرمه ولكن يجوز الإنسان ان ياكلها إذا كان يخشى على نفسه الموت بسبب ترك ذلك أو بسبب شده الجوع طيب عرفنا الرخصة عرفنا العزيمة عرفنا العلماء اللي قالوا الرخصة والعزيمة من باب التكليف ولا من باب الوضع في الإسلام كفاية كده في الأصول ونأخذ جزءا من الفقر